اخرج الشيخان عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين يبلغ شعره شحمة أذني ما رأيت شيئا أحسن منه وأخرج مسلم عن أبي الطفيل أنه قيل له صف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان أبيض مليح الوجه ويقول عبد الله بن رواحة في وصفه لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنو الله ذا عرون فحقوا لعبد شكران. حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له لاه أكوان وأزمان فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانه سكرنا الله داعون فحق العبد شكرانه حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن أولاه أكوان وأزمان فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكرانه حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له أكوان وأزمان رسول اسمه أحمد نبي قدره أمجد قليل خلقه آسعد من الخلاق برهان قراشي بشير هاشمي أبطحي بل أبر آسد شأن لخير الرسل ختمان رسول اسمه أحمد نبي قدره أمجد قليل خلقه آسعد من الخلاق برهان قراشي نشير هاشمي أبضحي بل أبر الناس ذو شأن لخير الرسل ختمان فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانه شكرنا الله دعون فحق العبد شكرانه عمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له أكوان وأزمان هو الصادر المحلى ذاته بالحلية العليا هو البادر المعلى قدره لم يدعي إنسانه سلألأ وجهه كان الشمس نورا فيه تدويره مليح أزهر اللون ملاح دهر غلمان هو الصادر المحلى ذاته بالحلية العليا هو الباذر قدره لم فلألأ وجهك الشمس نورا فيه تدويره مليح أزهر اللون ملاح الدهر غلمان فدحنا باسم فتاح لفتح القير عنوانه شكرنا الله داعون فحق العبد شكرانه حمدنا بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن له وأقوال وأزمان أزج أدع العينين كهلون أشكل أكحل طليع فوه أقن الأنف ذو الأهداب أجفان بسيمون أفلج الأسنان قضاء الثناياه وفي الأقوال والضحك يراك النور أسنانه أزج أدعج العينين كهلون أشكل أكحل طريع فو أقل الأنفذ الآهدار أجفال بسيم أفلج الأسنان قضاء الثناياه وفي الأطوال والضحك يراك النور أسنان فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان شكرنا الله داعون فحق العبد شكران حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لأولاه أكوان وأزمان فنرجو الله أن يجزي خيرا للجزاء عنه على الأصحاب والأهل من الرحمن رضوانه فيا رب الوراء إنا عبيد جذبنا وارحم معاصينا كثير لا لها عاد وحسبان فنرجو الله أن يجزيه خيرا للجزاء عنا على الأصحاب والأهل من الرحمن رضوانه يا رب الوراء إنا عبيد جذبنا ورحم معاصينا كثير لا لها عاد وحسبان فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوان شكرنا الله دعون تحب العبد شكران حمدناه بجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لأولاه أكوان وأزمان فهذا العبد ملهوف مفرطي الذنب موصوف قليل الجرم والجرم كثير منك إحسان رجائي منك غفران لذنب الماد حلواني وللأسلاف والأخلاف مما فيه إيمان فهذا العبد ملهوف بفرط ذنب قليل الجرم والجرم كثير منك إحسان رجائي منك وراد لذنب الله حلوان وللأسلاف والأخلاف ممن فيه إيمان فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانه شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكرانه حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لأولاه أكوان وأزمانه فتحنا باسم فتاح لفتح الخير عنوانه شكرنا الله ذا عون فحق العبد شكرانه حمدناه بإجلال وصلينا وسلمنا على من لم يكن لأولاه أكوان وأزمانه تكلم الله تكلم الله فليصغي الوجود له الله من عرشه الأعلى ينادينا عبدي ألم تأتكم في أرضكم رسلي إلى السعادة في الدارين داعينا عبدي اما كنت في غيب الثرى عدما نسيتني نسيتني ام نسيت الماء والطينا عبدي الم اخلق الاكوان رائعة للناظرين وللالباب تمكينا بلا يا رب تكلم الله فاليصغ الوجود له الله من عرشه الأعلى ينادينا تكلم الله فاليصغ الوجود له له الله من عرشه الأعلى ينادينا تكلم السعادة في الدارين داعينا عبد ألم تأتكم في أرضكم رسلين إلى السعادة في دارين داعينا تكلم الله